الذي علم بالقلم عند الانسان ما لم يعلم كلا ان الانسان لا يطغى الا اغتغى ان إلى ربك رجعا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنفعا ناصية كاذبة خاطئة فليدعو ناديا سندعو الزبانيا كلا لا تطعه واسجد وقترب